أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانذر به الذي يخافون أي يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ليس لهم Shafi من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَلَاءَ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بأعلم ذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا سُبْحَانَ اللَّهِ بِعَالَمِ أنتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا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 الله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها في البر والبحر وما تسقط منه ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.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 إنه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون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 كونا من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم تشركون أرتجلكم أو يلبسكم شيعا, شيعا ويذيق بعضكم بس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهوا وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبَيٍ مُسْتَقَرُوا وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَإِذَا رَأَيْتَ الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره لا تقعد بعد مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسانهم من شيء ولكن ذكرى لعل وهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياه الدنيا وذكر به أن تبسل نفسك بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفير وإن تعد كل عدل الله يأخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميمون لَؤْعَقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كُلُّ الَّذِ اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ كُلُّ الَّذِ انه هدى الله هو الهدى وامرنا ان نسلم لرب العالمين وانا اقيم الصلاه وان تقو وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ وَلهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَلِمَ الْغَيْبَ وَالشَّهَادَةَ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وتتخذ أصلاما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نريد إبراهيم مملكو السماوات والأرض ول يكون من المؤمنين. إنني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين أتحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدى لا <تشركو> به <نبيه> إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحفح بالأمن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون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 ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلاً هدينا ونوحاً هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمى سَوَا وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نجزي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَنِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَالْيَاسٰى كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ أَهْلِ إخوانهم وجد بينهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. <تصفيق> ذلك هدى الله يهدي به ميش. ويشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولا والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافر لَكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّهُ قدر حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا ما قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا Ullimmtum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 أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه ترائذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة تباصطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عُلَاةَ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَلَوْ كُنْتُمْ تَمُونَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مرة تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء فقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعبون فلق الله العظيم